لا تَجِدَنَّ أَعْدَاءَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا لِذِينِ الَّذِينَ أَسَرُّوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالوا إنا نصارى ذَلِكَ ب بأنَّ منِنْهُ قسيينَ وَرخبانانَ وَأَهُم لا يستَْكبرِون.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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو فِي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقت ت أي ن فكف فرغءطعاام جرة مساكين منأَ سما تطعمون أهليكم.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 فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ وَشِئَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ